ان في خلق السماوات والارض ما من افضل اختلاف في اللين والنهار والسر التي تجري في البحر ينفر بما ينفعنا بما فاحيادي الاض بعدما انتهى وبث فيها من كل داء وبث فيها من كل داء بتو تشريف الرياح والسحاب المسخط والسحاب المسخر بالسماء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 أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع عصبهم الأشباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ كَذَلِكَ يُنْزِلُ اللَّهُ عَمَلًا حَسَنَاتٍ عَلَيْنِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّاسِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكُنْ كَالَّذِينَ مَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَسْتَبِغُوا الْخُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِن